صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه hudhlll almustaqim al-ladin yaumin bilguyib وياقيم الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤولون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبجل الرسد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اشتلسك بالعظوة المسطى لن فصام, لها لن فصام لها والله سميع عليم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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مكما كنهن أم الكتاب وأخر متشابهات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 والراشطون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تجر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة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 وَأُولَٰئِكَ هُمْ وقُودُ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْسِهِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوكوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من همذه ونفته ونفته إن الذين كفروا بآيات الله سوف نصلهم نار سوف نصلهم نار كلما نولج جلودها بدلا لهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم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 والله هو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إشلاحها وادعوه خوفا وطبعا إن رحمة الله قريب من المفسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العوش الكريم ومن يدعو مع الله إلها الآخر لا برهان له به فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلِ الرَّبُّ يُنْزِلُ الرَّحْمَةَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ اللَّهِ شَكُورٌ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وقُرَّبْتِ الرحم وأنتَ خيرُ الرحمين أعرُب اللَّهِ من الشيطان الرجيم أَفَحَسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدَهُ وَأَنَّكُمْ إلَيْهِ لَا تُجْعَلُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلم علي وقتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلم علي وقتوني مسلمين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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات خفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وخفوا من كل شيطان مارد لا ما يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصد إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيتي يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أعوذ بالله السميع العليم للشيطان الرجيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي يغلي في البطون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي يغلي في البطون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 وَمَن لَا يُجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَرِيسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 ونحاس فلا تنتصرا فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ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 قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب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 يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على خراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبا فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْمَاقِهِمْ أَوْلَادَهُنَّ فَهِيَ إِلَى الْأَزْقَانِ فَهِيَ إِلَى الْأَزْقَانِ فَهُمْ قُمَحُونَ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرسيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما فَنِتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجِلٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَقَرَيَتْ دِرَاهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُم إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم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 111. قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون 112. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 113. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء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 من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخبرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.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 ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم نهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 وآلة لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعر ورقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقضون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 ولقد أضل منكم جدلاً كثيراً أَفَلَمْ تَكُولُ تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتَمُ عَلَىٰ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبقرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم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 ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رتوبهم ومنها يأكلون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 إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نقفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونتي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قُلْ يُحِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلْ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَظِيمٍ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِن الشَّجَرِ الْأَخْبَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُقِدُونَ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 إِنَّ إِلَهَكُم لَواحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّهُ زِينَ السَّمَاوَاتِ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِكَوَاكِبٍ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شِيْطَانٍ نَارٍ لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ الأَعْلَى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصد، إلا من خطف الخطفة فأسبعه شهاب ساقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طيل لازب بل عجّلَتَ ويسخرونَ وإذا ذُكِّرُوا لا يذكرونَ وإذا رَأوا آيةَ يستصرُونَ وقالوا إن هذا إِلا سحْرٌ مبينٌ أَإِذا متنا وَكُنَّا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوتون أو آباء للأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي ججرة واحدة فإذا هم ينهرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين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 111. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين 112. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 113. فأغويناكم غاوين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 إلا عباد الله المخلصين 112. أولئك لهم رزق معلوم 113. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين 116. عليهم بكأس من نعيم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 قال قائل منهم إني كان لي قريء يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون تطلعثراؤه في سواي الجحيم. قالت الله إنك تنتردين. ولو لنعمت ربي لكونت من المسبرين. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آتارهم يفرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين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 من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئتا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين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 فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنفتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين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 قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلهوا للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 ونجيناهما وقومهما من الترب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراق المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون 114. إنا كذلك نجد المحسنين 115. إنهما من عبادنا المؤمنين 116. وإن إلياس لمن المرسلين 117. إذ قال لقومه ألا تتقون 112. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين 113. الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون 115. إلا عباد الله المخلصين 116. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إياتين إنا كذلك نجد المحسنين إنه من عبابنا المؤمنين وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابين ثم مدمنرنا الآخرين وإنكم لا تمرون عليهن مسبحين وبالليل أثلا تعقلون وإن يُنسل من المرسلين إذ أبقى إلى الكيل المشتون فسأنا ما فكان من المدحويين.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 وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاشتفهم أي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إثهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وَاجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُفْضَرُونَ سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بتاكنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون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 إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى أحيل وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون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 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم غنوا كما وننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا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 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحشى كل شيء عددا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 Hamba dar